ولا يخرجنا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عذل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 إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والنائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والنائي لم يحضن وأولاد الأحمر أجلهم أن يضعن حمله، وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْضِبْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وجلكم ولا تضارون لن تضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعنا لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف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 قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فداقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا, آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات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 قادير وان الله قد احاط وان الله قد احاط بكل شيء علما